بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى أَلِفْ لَا أَمْرَى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى يَوْمَئِذٍ كُنْتَ حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم كبير وإن تولوا فإن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 أل حين يَْستجونَة ياابَهُم يعلملَ ما يسونَ وَما يدِون ألا شلَ يستجونَ يابَبم يعلملَ ماَا يسولَ وَما يدون إِم إَّ الله رِزبهَا وَلا ندةٍ في الأب إَّا على اللهَّ رِزبُهَا إلا وَيعلَمُ مُستَقََّّهَا وَمتَوزَهاَا وَعلممُ متَقََّّهَا وَمتَودَهاَا كلُم في كتاب المبين وهو الذي خَقَ السماواتِ والأَض في سَّة أيان في بسِدَّةِ أي وكان عرشه على الماء ليبلوكم يبللَك أيكم حسًان عمل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 جِلٌّ يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ جِلٌّ يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَهْزِرُونَ وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ وَلَ إِن أَذَقُلَهََُّا أَبَعدَضَ اللَّ أَمَسَّد لَا يَقولولًاَّ ذهبَبَ السَّيئَةُ عنِّي وَل إِن فَقُول إِنَّهُ لَخَرِحٌ فَقُول إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ أمين فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك أن يقولوا, أن يقولوا بعشر سوار مثله مفترات وادعوا من استطعتم قلت اتوا بعشر سوار مثله مفترات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وادعوا من استطعتم من دون الله صادقين فإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا, وزينتها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ وَأُسْئِلَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ حبِطَ مَا صَنَعُ فيِيهَا وَبَطِل مَّ كَوا يَعملون وَحَبِطَناَا صَنَعُوا فِيهَا وَبطِل مَّ كَانوا يَعَّلون أَفَمَن كَانَ علىى بَينَة مِرَبِّهِ وَيَتلُوه شاهد منه؟ أفمن كان على بينة مِنْ أَفَمَن كَ علىى بَيْهِنَةٍ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُسَاء إِلَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يكفر به مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُ وَمَن رب فيه من الاحزاب فانا موعيد فلا تك في مريته منه فلا تك في الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يمنون انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّ نِفَْرَلَ اللهَِّ كَذِبًَا أُولائِكَ يُعْرَضونَ على رَبّم وَلَنْ أأَظْلَمُ مِن نِفْتَرلَ اللهَّ كَذِبًا أُولِكَي يعرَضونَ على رَبّم وَيقولُول الأشْحَادُهَا أُول إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِم وَقولول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اخرتهم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويدعونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض اولئك لم في الارض وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ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 انهم الاخسرون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أفلا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ عَلَيْكُم عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَم نَ ركَتَّبَعكَ إِللاا الذيينَهُمْ أَراضِلناَا باد يَ الضَّعِ وَلَا نَراكَتَّبَكَ إِللاا الذيينَهُمْ أَراضِلناَا باد يََّّعِ وَما نَ رلَكُمْ عَلَن مِنْ فَضلم بَلْنَظُّكُم كَادِ مِنْ صَضلم قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده قال يا قوم ارئيتم ان كنت على وَآتَانِي رحْمَةَم مِن إِِهِ فَعَُّتعَلَيكُمْ أَنُ الْزِمُكُمُهَا وَأَتُمْ لََا كَارِمُون وَآتَان رحْمَةً مِن إِِهِ فَعَُّتعَلَيْكُمْ أَنُزِمكُمهَا لَهَا كَارِمون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين قوما تجهلون انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله ان تذكرون افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا الا اقول للذين تزدرين اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الا اقول للذين تزدرين اعينكم لن الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم الله اعلم بما في انني اذا لمن الظالمين انني اذا قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا يأتون وكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ولا يفتحكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه إن كان الله يريد يَعْلَمُهُ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ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 واصنع الفلك, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيِّنَا وَلَا تُقَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, ظلموا إنهم مغرقون وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومه سخروا منه كلما مر عليهم لؤم من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سوف تعلمون من حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين حتى زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امنه زوجين اثنين واهلك الا سبق عليه القول ومن امنه ومن امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال وهي في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال ساوي إِلَّا مَن رَّحِمَهُ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي اطْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءَ وَقِيناً يَا أَرْضُ بِالْعَيْنِ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اطْلِعِي وَغِيضِ الْمَاءَ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُودِ غِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فطيل بعدا للقوم الظالمين فطيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين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 ما هو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما به علم انني اعيذك ان تكون من الجاهلين انني اعيذك أن تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك تَيَّلَيَ نُوحُهُ بِطِبٍ سَلَامٌ مِنَّا وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَّا نَّعْمَتْ من وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ تِلك منِ أبَ الغَبِحيهَا إلَ تلكَ منِ بَ الغَبِحيهَا إلَ ماَا كنتتَ تعلمهاأَ تَلا قَمكَ هذا ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا اصبر ان العاقبه للمتقين اصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ان اجري الا على الذي تعقلون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 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا إ قُُوا إِلَّا عَتَرَكَ بعُْ آالِهَاتِابِسُ إَِّ قُُوا إِلَّا عَتراكَ بعدُْ آلِهتِابِسُ قَالَ إِن أُشْحِدُ اللهَّه وَشهَدُأَّ بَر أُم مَّا تُشْركُون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني توكلت على الله ربي وربكم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها نان داردن هَا إِ رَبّ علىى صِاطٍِ مستُسْتَقيِيم إِ رَبّ على صِاطٍ مستُتَقم فَإِن تَوََّ فَقدَد أَ بلَغُتُكُمَّْا أُرُسِْتُ بِه إلَكُمْ ف كََّ فقد أَد غتكم م أرستُ بهِه وَيَْستَخْلِفُ رَبّ قوَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تضضونهُ شَيْئ وَيَستَخلِفُ رَبّ قوَوًْا غَيرَكُمْ وَلاَا تضّونهُ شَيْئ إِ رَبّ على كلُّ شيءَ حَفِي إِ رَبّ على كلُّ شيء خَفيل وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نج... نَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلك وَلك جحد بآيات ربه وَصسُ له جحد بآياتِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبِعُوا فِي هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَئِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ عاد أَلَئِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فاستغفروه ثم توبوا اليه استغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ان قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من ما تدعون الىه مريب واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينه من الرب وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تنزيدونني غير تخسير انا تنزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه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 فادخلوها تاكلوا فيها ارض الله ولا تمسوها بسوء فان ياخذكم عذاب قريبا فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام فعقروها فقالتتمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَلَمَّا جَاءَ صالحا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه منا ومن خزي يوم اذ برحمه يومئذ هو القوي العزيز ان ربك هو القوي العزيز وأخذَ الذين ظلموا الصَّيحَة فَأَصَبح في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم الا بعدا لثمود الا ان ألا بعدا لثمود وَلَقَد جَاء أَنْ تُسُلُناَا إبِراَهِيمَ بِالْبُشْرَ قالَاوا سَلَمَا وَلَقَد جَ أَنْ تُسُلناَا إضهِيمَ بِالْبُشرْرَ قالَاوا سَلَمَا فَمَا لَ بِثَأَن جَ بِعجِلٍ فَليد قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنيد فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه فلما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا لا تخف إنا وَمْرَأنتُهُ قائمَة فَضَحِكَنتْ فَبَ الشَّر النَّهَا بِإسحَاثَوَمِ وَرَ إِسطَاعقُوب وَمْرَأنتُهُ قَائمَة فَضَحِكَنت فَبَش الشر النَّهَا بِإساقَمِ وَر إِ قالتي يا ويلتا اليد وانا عجوز وهذا دعني شيخا قالتي يا ويلتا اليد وانا عجوز هذا لشيء عجيب هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين, قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إن انه قد جاء امر ربك انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وانهم اتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وضاق بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عصيب اضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم العصيب وجاءه قومه يهرعون اليه وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهَأُلاَئِ بَنَاتِي هُنَّ أُطْهِرُ لَكُمْ قَالَ يَا قَوْمِهَأُلاَئِ بَنَاتِي هُنَّ أُطْهِرُ لَكُمْ اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرااتك اَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّهُ مُصِيبُهَا ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها فلما جاء امرنا جعلنا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافِتًا سَافِلًاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَياقومَْمِ أَْفُ الْمكال وَمزانَ بالِالقِصطص وَياقومَْمِ أَْفُ الْمِك وَمزان بِالقِص وَلَا تَبخَصَُّ سَشييا أَهُم وَلَا تعت فيِي الأرضِ مُفْسدينين. ولا تدخس الناس اشياؤهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٌ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ نَتْرُكُ ما يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ, لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد ق يياَا قَوْمِأَرَأتُم إ كُتُعَ بَيينَةٍ مِ الرَبّ وَرَرزَقَنيِي مِنْهُ رِزقًا حسَسَنَا ق يَا قَوْمِ أرَأتُم إ كُتُعَ بَيينَةٍ مِر الرَبّ وَررزَقَليِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَلََا وما أريد أن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ لَا نُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما وَماَا وما تَْفِيطب إِللاا بِلل وَلَا تَْفِيطب إِللاا بَِّ عَلَْهِ تَكَْتُ وَإِلَيهِ أُنين عَلَيْهِ تَكَنتُ وَإِلَيهِ أُن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 وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَلَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببعيد رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 ولولا رحمتك لرجمناك وما انت بعزيز ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطوا اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم ارهطوا اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي, ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ويا قوم على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب اني معكم رقيب إني معكم رقيب وَلََّا جَ أَأَمرناَا نَجَّينَ شوععبَو والَّذينَ آممَنوا مَعَهُ بَِرحمَةٍ مَِّا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاتمين واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها كان لم يغنوا فيها أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ مَا بَعُدَتْ ثَمُودُ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 وَنَاأَنُّ فِدعَونَ بِشد يقدُ مُ قَومَهُ يَوْمَ القامَةِ فَأَْرَدَهُ م الن يقدمُ قَوَهُ يَونَ الكانَةِ فَأَرَدَهُ م الن وَبِسلوِلْدُ المَر وَبِسلوِدُ المَ اُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتُ وَيَوْمَ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ, بئس الرفد المرفود ذَلِكَ مِنْ أأَبَِقُرانَقُّهُ عَلَ ذَلِكَ منِنْ أَبَِقُرانَقُ الصّهُ عَلَ مِنْهَا قائِمُ وَوحَصدَ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 انا اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لم ما جاء امر ربك التي يدعون من دون الله ربك وما زادوهم غيرت تبيير وما زادوهم غيرت تبيير وان كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وان كذلك اخذ ربك اذا أخذ شديد إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وَأَنَا نُؤَخِّرُهُ يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقيم وسعيد فمنهم شقي وسعيد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 قَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَأَمَّا الَّذِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات. ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير مجدود عطاءا غير مجدود فلا تكفي مريته مما يعبدها اولى فلا تكفي مريته مما يعبدها اولى ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل لا يعبدون ل كما يعبد يَعْبدُ من قبل قَدْل وَإَِّا لَم وَّهُم نَصبَهُم غَيرَنَ ولقد اتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولقد اتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَمَا لَكُمْ لله من اولياؤكم نلات نصرون ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك لذكرى للذاكرين ذلك لذكرى للذاكرين اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلوولا كانََ مِنْ القُرُون مِنْ قبلَكُم أُلُ بَطِيتي يَهَوونَعَ الفَسَادِفِي الأرض إللا قالَلينا فَلولا كانَ من إلَّا قَللَ مِمَّا آجَيْنَا مِنهُمْ إِلَّا قَلِيلًَا مِنا آجَيْنَا مِنهُم وَاتَّبََّينَ غَلَمُ مَا أُتْرِفُ فِيهِ وَكَانوا مجرمين وَاتَّدَ الذيينَ غَلَموا مَا أُتْرِفُ فِيهِ وَكَانوا مُجرمين وَم كَان رَبّكَ لُهْلِكَقُرَابِضُمون وَأَهْلهَا مُصِْحون وَمَا كانَ رَبّكَ لُهْلِكَ القُرَابِضُمون وَأَهْهَا مُصِْحون وَلَوشَ رَبّكَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يَذَٰلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَٰكِنْ يَذَٰلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْ كَلمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَ أن جَهَنَّ مَ مِنَ الجَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَائين وَتََّت كَلمَةُ رَبِّكَ ل أَملَ أن جَهَن ن مِن الجنة والناس أجمعين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 وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون تون وَ تَظِرون إِ مُن تَغِرُون وَلِلهِ غَبُ السَّمواننتِ وَأَبْ وَلِلهِ غَيب السمواننتِ وَأَب وَإلَْه يُرجَعُ الأأَمرُ كلُّ وَإلَه يُرجَعُ الأمر كله وَإلَْهِ يُرجَعُ الْ الأمْرُ كُلّهُ فَعبُدُهُ وَتَوَكلعَلَْ وَهِلَيْهِ يُرجَاءُ الْ الأمُْكُلّهُثَعبُدُهُ وَتَوَككَّلعَلَْ رَبُّكَ بِغافِ النَمَّ تَمَلُون وما ربك بغافل عما تعملون قدمت لكم هذه التلاوة الله